فانس الؤ اهلاذكركم كل سنوا اهلاذكركم ان كنتم لا تعلمون لا خويا كوتو نيوان غنجان او يشخص سكردن لنيوان كچو كرله فيسبوك بناوي هاول يوتيوب ياخد ياخذ لا سكاي براقان يومئذ خوار عليه السلام ده فرمى الشيطان يجري في ابن ادم مجرى الدم شيطان لنا ولا شيء انسان ده ده تشوين بشويه ده ده الله لها مولا شده شيطان جاواد يتنى انسان وكا ذا فري بيدات كورياي خويله به بو انسان ده بي خوي بفرزه كپر ولغ ما ولا تقربوا الزنا نا فرمى ولا تزنو نا فرمى الزنا ما كننا الذين لپیش زناده فرمان لین زیم مبنوام کاملا وسائل های برادر زکانم برای زناده باد کتاب بتنها نامه بوق چه بنیاری و چه نامه بتوان بنیاری قصه لقال چه بکیتو چه او فت نیک آسیاسیال است دل دایه مودوا تلفن کردند با صوت صورت ب نکتنها صجارنها صوت بو آو جا صوره کش یعنی ک تو قسلك الكتشكي رسمي او لايتو دردشات باس ميطوش لاي او دردشات يعني بزيندوي يعني رسمي كي حي نكتنها صوريكي مردو جامله لو يلا لا شات كيردونو فيسبوك وسكايبو بناوي دعوه دايكه كتشي متابعين درس كم داكاول كتشو يعني اشتراك كانوا بيننا ولكن يقول لك ان يكون لك ان والله لك والله يكون لك ان يكون لك يوسف يكون لك ان يكون لك وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ان من الجاهلين ان تو خود كيدو يكون لك ان يكون لك ان أو من تو ليم لاندي أو أنا. إيماني إيم أو ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك بوئي أم داخل بشرب وئي معنا سلام تربو, تربو دينا إن شاء الله تعالى. ذا فرمت يا كلكيرديني كرو كج مع بلا. فرق فرقه لبيني دوش الدبارة من بلم تيكاليك كل من ما بلم فيه تكون شكون من ذا زنب حرامه أو كاتح ح حراميكم حلال. كم دعوة كردن يعني دروس تي اما باش نعمره بكينيا دروسنيا خير اش الا طواخ داكاين لا دوري كعبه برا كاس هي لعلماء بغيت تيكل تيكل شنو بياو دروستا لا اي كاس هي بلا عمره كيد الحرامه نعم دوشتي لك جواز ا يا تو نخوشي كي تبدا شي تستشفى كي تيكل ينبل ما كيبو منو سيوا ضلنيام اگر طلاب به خوندی بیتی، لهر قناعی که خوندن در بی ایلا تو شیتیکالی بود، زور بتن است لعنه لکولش یا تخریش تاکر بیا بخوان از دار. کلا جکانی یه وچیه. مختلطه یا نه؟ آه تو دوره چیله بی؟ طلابی که دادنش بی، لتانیش تو شوق چقدانیش تو. وانیا، لمعه دکیه مرتی وانیا کجکرتیکال باد. قسمی دعو، بس کرANA، جناحی خویانه. قسمی تربیش، بس کجانو، جناحی خویانه. هو كمان او كمان بيان درس دلموا تكالين هل جناحك اش تكالين شي جاي لشعبتك قبل او قسمك او قسمك باش فلم اي من تولا كليه درس دخيني يا ما تو الى كليه يا بس استه بصير لدوجي <متحدث> الاختلاط حلاله يا حرام او اختلاطيك توي تدي او مش بس لو اناك بلامنك كسانيك تنهبيت <متحدث> لو ما حدخل بيتي كمدرس انت تو تو اي الدور ما مستايقو دوري طلبك منها مطلبك سو في بيت سلفي بيت حزبي بيت خرافي بيت مبتدع بيت علماني بيت ملحد بيت هم اللي بردستم دانش تو دبي جويمله بغريت من بانجده كم حق من فيريده كم. بلام تو الطلبة يشي ما مصداي شخص برجتو ما مصداي يشي سافر جبه دبتيه جويلة بكرد. اختلاطكيتوا زورل معهدكيم من خراب ترى. حال وضعيتوا يجل سردية دعوى ما مصداي يشي أهل السنة نعمه. رحنا لخوي ناقله لا جل عرضه آسية. بلام أوي ما مصداي كدرس بلت شون دروزني. هي كأستاذ أو رحنا مع مصالة لا يخوم لما حد فين دويت يخوم درس فيوتوه تا تخرج يكر مشكلة نبو إختلاط كتخرج دو من دوتي لهمان مع حد. أو اما اخلاصه ایمانه چی بده ود رج مشت هرکاته تو چیل اشکالت یک دانیشتی نهادیت یکالی خانو یک یکالی نازن مأحد و جامع و مدارس دنکر بود هیا او کاته تو اما تو دشیل ود دانیشیت بی اوی هیچ دوریه کتابه بس بوی شهادیه کدوبادس بینید لوت یکالی دانیشی چیشدنی آبدن بلام معصاتشون دبیله و دارس بله تا أما ديار دافع كي شيء وهو كارك شيء شيء خارج ورهايات فما ذكرت في أسئلتك للشيخ مقبول رحمه الله تنتقد من يخرج في التلفاز ويجعله من وسائل الدعوة بس أي وفسيالي نقل كردوا بس واقعيش نقل كردوا ليش الفسيالي كان من الشيخ رحمه الله خاله بك تسجيل كرداو فسيالي تلفزيون أم ليك رأي الشيخ مقبول رحمة إخوائي جوريلي بقى هو بкажетني كوملاج لعلماء رأي ويا بкажетنا زن برأك واللهم أي كوملاج لعلماء يصير يعني أمر أوي كأو ببينن تلفزيون هاي شو كزوربتان ذي بينن كند لعلماء أهل السنة بيني ولا تلفزيون دردشة زور يا كم زور علماء كبار يعني نا علماء كبار كو تبرأ كم مسألة واني بقولن والله تواو فلان عالم دلية دروزنيك أو تدروزنيوك أو تايبيا، إشتياه ده برا ولا زكما، بوا ولا من درناشم لترزق إحساسه يبرا، نرخني ليه دكمة، نإنكاري ليه دكمة، قناعتي ويا، بارك الله في اما أو باء إنكاري لأي مبكر، والله هلا يو ابدا أبدا، بزانن علمي علم جماعتي جماعة صحفيينه. يعني جماعتي تلفزيوني سعودية، شيء لقاءي شيء خاص لجل الشيخ من بعده كلامي تفاهة منه. كوما اللي بسياج اللي قالنا الشيخ هما جماعتي تلفزيوني، كوما اللقاءات مانها، كوما الترتيبات مانها. أول شونه أول شونه لك. ناله نالو دورك وناورشته أبدا. نصحتي عندك وابي بق، أول وابي بوشواز. دائما علماء سينجيان فراوان. تزعلن شون ما مالا كان. بلام صغار. لا قال كم علمي كايتيشي تيكلد بهوا هوا كاش تيكلد ام جهل لا قال هواك بقري شي علماء لا قال علمي شيشي لا قال رحمته تقوى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 هوه هو مصيبة كإبراهيم كلام بتشو ترين شد أو الجور خلاف إلى سردور الذكريات. بلام لا علماء خلاف يعني جار كردوان. ابن باز بي ويا هركس ده فرمه هركس خلاف يجوز أو دولا كافر أو دولا مسلمان. أي قصي ألباني كي بن باز باز ابن باز مجدد أيام عصر الحديثات كي. فر مين ألبانية. ألباني ابن باز بامام با دزانيت. دزانة ولا هو ده خلاف يعني هي لقلي أكثر. لقوا مسائل ده. استعان بالكفار خلاف يعني هبو لقلي أكثر. نقابي خلاف يعني هبو لقلي أكثر. مسلي خلاف يعني مساله اذا تجارة تجاره خلاف ينهموا لقليهكتر مساله ذهب محل خلاف ينبوا لقلق اگر بوتان بشمرم تشا خلاف و كوبراش لقليهكتر بوچكو بالا من سي فرانتيه دقال مساله كوانيه بس امر مناليك ولا توا قامت هسه خونا بيتازم الا فامي فسمن بالله جاهله تناغيت تنوايداني صد لا صد با مر غلطه بي اودي نبرى من متفرقه او نعي نبرى برزك ششي جقوا قورنيه وخطرنيه واونيه تفرقه تشي قوريله سردروسكي نا الا تفرقه او جدي با حول بو بزاني مقارني او صغار نبقى لقال شيء اللي قبل ما كيما او جابوا الدرك ركبه لسر من منهاجي اهلي علمنيه اهلي علم حريصا لسر دعوه حريصا لسر وحدتي كلمه حريصا لسر اويك ديني اخوا بقا اي صغار حريصا لسرتي حريصا لسر اويك سكي خو سر كذا حريصا لسر اويه بران بركي باش تشد تو شي زلبتو ضلي فيه خرج بقولنا نموت تمام دليل الاسر الصغاري نفسه وصغاري علمه و هواي نفسي شبنابا خوي برودكار. كوم الله إلا مزقوا تكان لنوان تراوي حكان ده دا وتارك دانو دلنا أم و راء دعوة ودعوش كاتشيد يا ركابيني آية درستها. مل. محمد عليه الصلاة والسلام. يا لبيني ركعتي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 که از ظلمون دیگری آنها ظلمون دیگری نه ولله برآم اما درسی که خو و تاری جشن کلا سالگ داد دو جشن هیا خالق مرزمنیه ایلا دانیشه بویه دانیشه بو تارک آنها کلا سالگ داد دو جشنیش مانی بویه بو تارک دانیشه یستامن همو شبه موقع زنگ بو خالق بدام لبینی ترا و حکان ناچار ترا وحده آن بو فقیر ایلا دبیدام نیشه ایم ظلم کردنا له خالق اما ازیاد دانی بويا درس علمي جوازا كسان خويها اويك طاقتتي علميا هل دستي وتركي كرد دا غريته مارخو استراحت خوي دكا خويلدال بيت خوخير ابن وسه واجبني رسل بمنته اوش كبو علم كهاتو با استراحت خوي دمنته تحمل مندوبن دكات بويا كاريش خراب مخالف سننه بي عمر خو عليه الصلاه والسلام كا اوتار يا موعظ بخله ثاني وان رکعتك انا لا جارج لللقاء كان ده يعني شخص بريسي مبتدع بيستان كويتي أي والله دعاء عسلان لرمضانان درج دلنا وجه بدعاء آية آية ما دعاء عسلان ما نتايب تذكر دعاء ياك أستاذ شو وقت هم دانشون درج دخولي دعاء وجه باني نية أستاذ باني أي دعاني وراء درس مان هيا بلى أي دعاء عسر همانة بلى دعاء ترابي حمانة بفضل إخوة بلى كوتا تايبت ما لك كل دعاء عسر والله والله دواي عسران. شو كهارش تك تايبيتي كي تايبدنا كرابي أوى دبيته بيدعى. هما تايبدت ما المجال هبة بفضل إخوة. أو تلا دواي شوار فرز إما درسوا شتيخوا بقى كل لو لا شو بسير ذاك بيسقط صعدوا واي فقير يشتئ ورنا أخوش. ثالثيا، فقراء أو أمتابله بنصي يوم نيوروج بحش دولم عندك باشته. كارك بكا كار ولا بلا في عمري خو عليه صلاة صوم دفر من مالهم في خروجني إلا بعون بك بولا دصرفكم بولا دصرفكم بو أو أو إلا شيء أرصده لديني بو في بو بو يا كشتاج بوقر زكانم دابنيم قرزي فيبدموع بويبراكم سفاز بأخوددد ترتيا خير لبك إن شاء الله دو أناك يتو زود السيتا بهشتة وخبرن لله وصلى الله وسلمه وسلم الله كنتم لا تعلمون